يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان.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 ولا يأتى لأول الفضل منكم والسعة أن يؤتون للقرباء والمساكين والمهاجرين في سبيل الله واليَعْفُو واليَصْفَحُ ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن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 والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون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 أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن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 إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يُغْنِيَهُمُ الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم مما رزقك الله الذي آتاكم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 ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثل ومثل من الذين خلو من قبلكم وموعظة للمتقين